Hallo? Hiú? Hallo? Hiú? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Tommét هنفضل نقول الو الو كدا ولا ايه لا ما فيش حاج فيش حاج ايه عندك لا انا بهرج معك ايه لا اذا الو هارب. انت مكسوف مني ولا ايه انت مش لسه قيل انك شيرت الاحراج و الكلام ده تبتكتف ليه ما وليحنا مشغالين المايك ليه يا عمي مش مشكلة اختك قاعدة جنبك انت في ايه يا انت مكسوف ها من اخيه قاعد جنبي هو امم طب انا هقفل بقى عشان انا برضو اخويا قاعد جنبي بس انا اخويا ما بيعمل ليش حاج سلام